وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنّة عرضها السماوات والأرض عبده للمتقين الذين ينفقون في الصلاة والضّر والكاظمين الغي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا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 وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين